يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذي ينفق ما له, ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر